يقول السائل فضيله الشيخ محمد نريد منك بمناسبة قرب الامتحانات نصيحة للطلاب أما الوصية لأهل الامتحان أن يتذكروا بامتحان الدنيا امتحان الآخرة أول ما أوصي صاحب الامتحان أوصيه بالتوكل على الله عز وجل أنت في كرب وأنت في هم وغم فإذا رآك الله عز وجل ضارعا وبين يديه خاشعا تسأله التوفيق والسداد وتستلهمه الصواب والرشاد أعانك ووفقك أول شيء أن تدعو الله عز وجل الأمر الثاني لا تتكل على حولك وقوتك إياك أن تقول عندي ذكاء وعندي فهم وعندي شفظ ابدا اعتمد على الله وحده ولذلك كان بعض الصالحين من الشباب الأخيار يقول دخلت يوما من الأيام الاختبار وكنت حافظا له متقنا فجاءني الغرور يقول فقبل أن تأتيني ورقة الأسئلة قلت هل هناك سؤال في المقرر لا أستطيع أن أجيب عنه يقول فما إن وقعت ورقة الأسئلة بين يدي وإذا بي والله لا أعرف شيئا يقول وكان الاختبار في شدة البر فجلست أتصبب عرقا من الخوف والخشيه يقول ومضى على ذلك قترة ربع ساعة أو ثلث ساعة فتذكرت أنني اغتررت وأنني اتكلت على حولي وقوتي يقول فما هي إلا لحظات حتى استغفرت الله عز وجل وتبت إلى الله ففتح الله عز وجل علي في الاجابه